بسم الله الرحمن الرحيم الافلام من الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل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 إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب منه آيات هن أم الكتاب وأخر متشابهات محكمة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه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 ربنا لا تُزِغْ قلوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إِنَّكَ انت الوهاب ربنا إِنَّكَ جامع الناس ليوم لا ريب فيه إِنَّ الله لا يخلف الميعاد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 قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس النهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلين يرونهم مثليهم رأي العين والله نؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناقير المقنطرة من الذهب والفضة والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن الماب قل انبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره وازواج مطهرة ورضوان من الله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 وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل ان كل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 قال يا مريم انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه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 اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم يبشرك بكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين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 ان الله له والعزيز الحكيم فان تولوا فان الله علي بالمفسدين قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله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 دُونَ فِي ابراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم, لكم به علم فلم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 ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل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 ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، وإن منهم لفريقا يلون ألسنة بالكتاب لتحسبوه من الكتاب،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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا نَبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِينَ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 فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبوا ولو افتردا أحدهم من الأرض ذهبوا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين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 فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا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 قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا, تبغونها عوجاً وانتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون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 وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم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 وَأُلَّا غَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبِيضُ جُهُوهُ وَتَسْوَدُ جُهُوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ سَوَدَتْ جُهُوهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتُوْ جُهُوْهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تَلَكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْمُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمّة أخرجت من الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر, وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم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 من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله, يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسعدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وَأُلَاءٌ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلَيْسَ مُكْفَرٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تُغْنِي عَنْهُمْ أَمَالُهُمْ وَلَا أُولَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُلَآ أَيَكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِقٌّ أَصَابَتْ حَرْقًا مِنْ ظَلَمٌ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ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 ان الله بما يعملون محيط واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم اذ هم طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما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 إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملذائكة منزلين بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم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 ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو نعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض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 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا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 والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم إن الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين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 ولئن قتلتم في سبيل الله أو موتتم لغفرة من الله لغفرة ورحمة خير مما يجمعون ولئن موتتم أو قتلتم لولا الله تحشرون فبما رحمت من الله لنت لهم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 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو مِنْ عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَو لَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَد أَصَابَتُم مِثْلِهَا قُلْتُمْ أَنَّهَا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين قال لهم الناس الناس قد لكم فزادهم إيمانا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله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 وَإِن تُؤْمِنُ وَتَتَّقُ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبُنَّ الَّذِينَ يَدْقَنُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوهُ بِهِ عُمَرٌ الْقِيَامَةُ وَلِلَّهِ مِرَاءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكلوا النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُلَّ بَرُصْلٍ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيْنَاتِ جَاءُوا بِالْبَيْنَاتِ وَالْزُّبُورِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ جَائِقَةٌ مَوْتٌ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أدا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ أَذْهَٰرِهِمْ وَٱشْتَرَوْا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتموا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض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 ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض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 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْنِمْ خَاسِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَغُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ فَمَنَّا قَلِيلًا أُلَا أَعْيَكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الحساب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ